شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجيه فأنت المشفع يوم القيامة. شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام فكل نبي بهذا الرحاب لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيم لكل التقات بما عليم ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام